قول هذا السائل فضيله الشيخ هل يجوز ان يحج عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ما دليل ذلك على اي حال لا ليس له ذلك ليس له ذلك والنبي عليه الصلاه والسلام كل من حج في اي وقت له مثل اجر حجه نبينا عليه الصلاه والسلام كل من حج له مثل اجر حجه لقوله صلى, الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فكل من حج للنبي عليه الصلاة والسلام مثل أجر حجه نعم صلى الله عليه يقول هل يجوز لمن لا يجيد اللغة العربية أن يدعو بلغته أثناء الطواف والسعي؟ له ذلك والاولى أن يتعلم بعض الأدعية ولو شيئا قليلا ويحرص على تكراره ولا سيما الدعوات التي قليلة الألفاظ الجامعة للمعاني الكثيرة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك الهدى والسداد يحرص على أن يحفظ بعض الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويفهم أيضا معناها ويعرف مدلولها ويحرص على أن يكررها ويكثر من الدعاء بها نعم. صلى الله عليكم يقول ما معنى دعاؤه؟, دعاؤه صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك قوله في الدعاء أعوذ بك منك أي أن الفرار لا يكون إلا إلى الله وكل شيء يخافه الإنسان يفر منه إلا الله عز وجل من خافه فر إليه إلا الله عز وجل من خافه فر إليه قد قال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله ففروا إلى الله فالفرار إلى الله ومن خاف الله عز وجل وخاف سخطه وخاف عقابه وخاف آآ آآ عقوبته وخاف بطشه سبحانه وتعالى لا, ف... لا مفر له من ذلك إلا إلى الله فلهذا جاء في الدعاء قال أعوذ بك من واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحسى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك و كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوة في سجوده كما سمعته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يدعو بها وهو ساجد صلوات الله وسلام عليه. أحسن الله يقول ما حكم غسل لباس الإحرام بالصابون المطيب؟ له أن يغسل لباس الإحرام بالصابون لكن إذا كان فيه رائحة عطرية. إذا كان فيه رائحة عطرية فالإحرام واللباس الإحرام الذي وضع عليه رائحة عطرية لا يلبس حتى تزال منه تلك الرائحة ولهذا مما ينبه الحاج عليه في هذا المقام إذا تطيب في قبل الدخول في النسك لا يضع الطيب على لباس الإحرام وإنما يضع الطيب على بدنه إما على رأسه أو في يده أو نحو ذلك ولا يضع الطيب على لباس الإحرام وإذا وضعوا على لباس الإحرام يغسل الطيب و أو يبدلوا بإحرام آخر نعم أحسن الله إليكم يقول هل هناك دعاء يقال عند رؤية الكعب لأول مرة جاء في ذلك حديث أو أثر لا أتذكر الآن حسن بعضها للعلم أنه يقول اللهم أنت السلام وإليك السلام تبارك تذى الجلال والإكرام أو قريبا من هذا المعنى نعم حسن الله عليكم يقول من لم يطف طواف الإفاضة في يوم النحر هل يرجع إلى منا بلباسه العادية أم بلباس الإحرام هذا ذكر بعض أهل العلم ولكن الصحيح كما بينا أهل العلم أنه لا ينزمه ذلك أنه لا ينزمه ذلك وحكموا على الحديث الذي ورد في هذا الباب بأنه حديث شاذ لا يعمل به وأن من لم يطف طواف الإفاظة لا ينزمه أن يعود إلى لباس الإحرام نعم صلى الله يقول طواف القدوم هل يجب القيام به بمجرد الدخول إلى المسجد أم يمكن تأخيره حتى يوم الغد من أجل أخذ قسط, قسط من الراحة إذا وصل الحاج مجهدا ومتعبا ومعه معاناة السفر أو بحاجة إلى النوم الراحة فلا يلزم المبادرة لو استراح أو نام أو جلس مرتاحا فترة أو أيضا هيئ لنفسه السكن ووضع فيه متاعه ونحو ذلك فكل ذلك لا حرج عليه فيه لا يلزمه المبادرة بمجرد الوصول نعم يقول الذي يريد الحج عن أبيه حج تمتع هل يهدي هديين أم هديا واحدا فقط هديا واحدا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي سواء كان هذا الحج عنه أو عن غيره نعم يقول هل لي ان ألبس لباس الإحرام في الفندق ثم أذهب إلى, إلى أبيار علي نعم له ذلك الأمر واسع في مسألة اللباس والاغتسال والتهيئ فالأمر في ذلك واسع سواء فعلت ذلك في السكن الذي تسكن فيه أو في الميقات الأمر في ذلك واسع لكن النية لا تكون إلا في الميقات نعم أحسن الله ليكم يقول هل يشرع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عدة مرات بالنسبة للمقيم في المدينة أياما معدودة أم أن المشروع السلام مرة واحدة الذي ينبغي أن يتنبه له في هذا المقام أن لا يكون هناك معاودة محددة بوقت معين معاودة محددة بوقت معين لأنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري عيدا فإذا كان يخصص لنفسي وقتا معينا يتكرر بتكرر الأيام أو الأسابيع أو نحو ذلك فإنه ينهى عن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري عيدا نعم أحسن إليكم يقول إن نحبكم في الله مسافر دخل المسجد بين الآذان والإقامة فصل الظهر والعصر جمعا وقصرا وخرج قبل إقامة الصلاة يقول لأحسن الله إليكم إنا نحبكم في الله مسافر دخل المسجد بين الآذان والإقامة فصل الظهر والعصر جمعا وقصرا وخرج قبل إقامة الصلاة فهل فعله جائز المساجد التي في الطريق المساجد التي في الطريق وغالبا الحجاج والمعتمرين ملتزمين ببرامج ورحلات ووقات محددة للانطلاق إلى آخره فهذه المساجد إذا وصل يصلي يصلي مع الجماعة والجماعات تتكرر فيها جماعة تلو الأخرى فيدخل و. يصلي ولا يلزمه أن ينتظر الجماعة الاصليه للمسجد ليصلي معها لانه مرتبط برحله وبرفقه وملزم بوقت معين فلا يلزمه ذلك بل يصلي ويخرج ولا حرج عليه في ذلك أحسن الله ليكم يقول ماذا تفعل الم... ما تفعل المرأة إذا حاضت في وقت طواف الافاضه مع العلم أنها ترجع إلى بلدها البعيد مباشرة بعد انتهاء مناسك الحج إذا كانت إذا كانت أنت أنهت الطواف أنهت طواف الافاضه ف... فلا يضرها لأن السعي ليس من شرطها الطهارة إذا كانت أنهت طواف الافاضه أما إذا كانت لم تنهي طواف الافاضه فهي إما أن تنتظر مع أحد محارمها حتى تطهر ثم تؤدي هذا الركن أو أنها تذهب وتعود سيما إذا كانت في مكان قريب لكن الأول لا أن تنتظر مع أحد محارمها حتى تؤدي هذا الركن نان أحسن الله عليكم يقول هل يشرع, هل يشرع أداء ثمن الهدي هنا بالمدينة لمن كان متمتعا لا بأس إذا دفع ثمن الهدي إلى جهة مأمونة تتوكل عنه وتنوب عنه يوم العيد وفي أيام التشريق بذبحه واعطائه للفقراء لا بأس بذلك المهم في هذا الباب ألا يعطي ثمن الهدي إلا, إلا إلى جهة مأمونة لأن بعض الناس لا يؤمن لا يؤمن يعني قد يأخذ من الحجاج أموالا ولا يذبح عنه مهديا ويكون بذلك يأكل أموال الناس الباطل وهذا موجود ويحصل فلا يعطي هذا المال إلا إلى جهة مأمونة فإذا فعل ذلك لا حرج عليه نعم صلى الله عليكم. يقول ما, ما أقرب المواقيت الصحيحة لأداء عمره على أحد الأقارب ما ما أقرب المواقيت الصحيحة لأداء عمره على أحد الأقارب إذا كان الحاج يريد أن يحسن إلى أحد أقاربه بعمره فتكران العمر والخروج إلى أدنى الحل مكررا العمر فهذا لا نعرف له أصلا في هدي السلف وفعلهم رضي الله عنهم أرضاهم وعبد الرحمن بن عمر خرج مع أخته مرافقا ولم ينقل أنه احرم لا عن نفسه ولا عن غيره فعلى كل حال يدعو لأقاربه في مكة ويكثر من الدعاء لهم وإن تيسر له مجيئا آخر يتجه فيه إلى مكة من أحد المواقيت محرما بالعمرة عن أحد أقاربه فعل ذلك نعم الحسنة أوليكم يقول ما الفرق بين الهدي والأضحية وهل من ضحى في الحج يلزمه أن يضحي في بلده الهدي هو ذبيحة تذبح في مكة لفقراء الحرم شكرا لله سبحانه وتعالى على تيسيره ومنه بأداء نسكين في سفرة واحدة الحج والعمرة كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيسر من الهدي ولهذا من حج بدون عمره ليس عليه هدي ومن اعتمر بدون حج ليس عليه هدي ومن جمع بينهما قارنا أو متمتعا فعليه الهدي وهو يذبح شكرا لله سبحانه وتعالى على تيسيره للجمع بين هذين النسكين العمرة والحج في سفرة واحدة وأما الأضحية فلا علاقة لها بالحج لا علاقة لها بالحج وإنما يفعلها المسلمون في بلدانهم مشاركة لحجاج بيت الله الحرام في بعض اعمال في بعض هذه الأعمال فالحجاج ينحرون ويذبحون الهدايا والمسلمون في انحاء الدنيا يذبحون الضحايا فالاضحيه ليس لها علاقة بالهدي وهل يجمع بين الهدي والأضحية الهدي كما قدمت يتعلق بالجمع بين النسكين فيذبحه في مكة والأضحية يوكل أحدا في بيته إذا كان مقتدرا يذبحه عنه وعن أهلي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 والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إن نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولا أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها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 استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.